أنو اهلا الذكر ان كنتم لا تعلمون قال في عمر بن الخطاب عليه السلام فرميتي اوي كثير يا قياس بخوات بان نزيج نبته ولا فرميتي دلالا قربنا مصلانا بعنتا مزجوت كان منهم بلام خواردني خواروا قريدة كأن لبياض جوابك ايش يا عمري خوا فرمي بلام بكالي ناخوش خوا بو أنا كي بكون بتشي طبخا طبقاً بو إيكا بيكولينا بو إيكا الله تعالى. والله لا دماج لا يا شيخ مبرر رحمة تي به. يعني يعني جار ويهجنا بزنس يقع في يوم من المسجدات يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك كس, كس دوري وشك ببي نا الاخو خوارنا خوشي استاي ما شاء الله الاخو هو ايو دي اخون لاخو هذا ومن لما لهنا اخو اخو بلا همو رجهم خوارنا خوش ما شاء الله جار وبني كديت مالي اما وان يبرام اي والله خوشي دا انا اجار موزاكه رخنا الاخوارنا ما قرن لنعمده الاسباس اخو بس ختم القران داك هذا فرميت للسلف دا هي زياده لشن ختمي كردوا اا بلام بيرمري خو عليه الصلاه والسلام يرميت هركسه للسي روش كمتر. آه. في عمر اخو عليه الصلاه ده من قرأ القرآن في اقل من ثلاث لم يفقهه هركسه للسي روش كامتر بي اخوانيت ليورد ليتدبروا آياتي. ليوربيه ولا عاية ما أنا كيت عملي بيبقي أما مقصدك, مقصدك من قرأ القرآن فله بكل حرف حسن عشر حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف وإنما أقول ألف حرف حرف وميم حرف يعني ألف لام ميم حسنات أو دي ولا شو روجك ختمی قرآن دکات، ای او مقصد دکه بالای دل نول او بود تفکو نیه، بلام بو اجره. تی گشت و عتینه گشت و عفون اجری بون سلام و یابون سلام ون سلام برک. چهون من خو من باسی خو ناکم، بلام کسانی وا من هبو برای وا من هبو لدمج. لای شیخ كقرانيان لبلدو كزبيكوا كان كز نقي يقودو والله اوا دم بينين ددان يشتمزقوت مثلا امرو ماشي مغرب دستي امبي او جزء يجي لفن او جزء او جزء بلهبل تسبي مغرب ختم ذكر بس بويكترياندا او جزيك او جزء او جزء بجزء بس خ... بس ببي ببي ختم ذكر بو أجوا حسنات شيء أبو بنصر. أما تواب زانية كلاسيك مش كم ترى بيخليه توه جناح وان يبراه أو مقصودك وش مقصودك يترى. مش قاعد يجيب أبوه ملاعنة كا ريش يعني نية وبخلك دلنا ريش وبخلش دلنا ريش تراشين دروسته وحرام نية. هاديك كذبة إذا كانم يا غلط يجيش يا وكو درقتي شهوه ارزوا اراده خوينات هيدا زاني واجب بلا طلب يا باش او يبقى غلط حالي بباب زاني هرجو رمزه بكار ريشتاشين بحرام بزانه هرجو رمزه او جا بيش توار مزابيش قولي بيغمر اخو علي صلي الله عليه وسلم كذا فرمعف اللحه لحه وفروا اللحه واطلق اللحه ويا بتايبتي بانك خواز بيت ما أusty أيني بيرشنجي مسلمانن ب هو ده بيلاهم بي كزياتر فا سنتي في عمري فا به عليه سلامة أما كخوي ناي كاتو بخلش دلوا ولا كان كث اللحية كث اللحية ريشي تروح بره إيه كلام حديث هي عليه سلامة أبكر جية والحمد لله وصلى الله وسلم كنتم لا تعلمون